وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فصل لا فرصي صد استويق ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا ونحو يا زيد العمر ويا قوم للعجب العجيب اميش فصله تلا هرلا بابي منادى خندرت جور يغل جورا كاني منادى بيوترت مستغث مستغث يا مستغث به يعني هر نداء بلم زائد النداء شيت يا استغاثه شيتال كاتين راحت يشتد باني كسب لكي ولتولكاتي خوشي باني كسب كي بومبستك اشتشي بيبديه لشو داويك ومشيلي بكيد لكاتي نارحتية او كاتي نارحتية ومشخة كاستغاثي بيأكيد بيوتشي المستغاث به يا المستغاث شخصك مستغاث يا مستغاث به ويقول المستغي في بنونا <تصفيق> يا لله كاتشي خوي عماهود يا الله يا الله يعني أما نداء ان نداء لك ان يكون لك الله هي لك لكن مع الاستغاثة يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به يكون لك ان حرفي يكون يا ان يكون لك ان يا لك ان يكون يا, يا يا كم وشيء كديد لدواي حرف نداء بيوتر مستغاث به او لا ميكاد او كلميك مستغاث به بيوتر لا المستغاث يا لله حرف جر حرف جر لكن وكو باقي وكو باقي لا مكاني جر كيف مكسورني سبون لزيد اللي لام حرف جر تسرشي شيء عاده اللام الجر وياه تشوسر اسمي ظاهر مكسوره لزيد لكتاب لعمرو شركه لام حرف جر تشوسر اسمه ظاهر مطلقا مكسورة إلا لباب استغاثه نبي الا لباب استغاثه نبي باب استغاثه اجل لام اسمي ظاهر مفتوحة لله بلام لامي حرف جر اقا شو سر ضمير شو سر ضمير او كاتا مفتوح سبب له له لنا لام جر شو سر ضمير مفتوح لام جر شو سر اسمي ظاهير مفتوحة الا لشيء لا استغاثان به ايسا ام لامك مفتوحي شا سيرك على شيء يا للهِ لله كمستغاث به أو كسيرك استغاثت في وكدوا لا مك حرف جر مفتوح إشاء اللهِ اسم مجرورة للمسلمين لا مك حرف جرتش وتسأل اسميك ظاهر لبلوي مستغاث بهِنيا مستغاث لهوا يعني استغاثة جد بقوة دعويك وما كي أكيبه أما دو مستغاث به أو كسي استغاثي فيه أكي أوشي استغاثي بو أكي مستغاث له بوي على بفتح لام المستغاث به ما بس للله إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه ياء ياء إلا لشوني كان بيت كتشي أقل عطف كت. يا اجنب عطف جنب يعني عطفت كد يانب ونموت يا لله يا لله ويا لا يا نب عطفت كد يانب اجر عطفت كدو يانب, يالالله. يالالله. يانب. عطفت كدو يانبو. عطفت كدو يانبو. او كاتشيا ويقول مستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به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 حكم منادعي في يدي لبرشي لبرو اللام نتشو تسري يا زيد نموت يا لزيد هاش كاتي آوها اللام نبو إذا لم تدخل عليه اللام ولم تل تلحق آخره الألف أو كاتب منادع سابقين يا زيد يا زيدو ويا قومي للعجب يا قومي كمضافة بلياء متكلم داني سابة تفصيلها مؤمنة امس شوينوان بباسكات من اقسام المنادى المستغاث به المستغاث به منادك وهو كل اسم نودية ليخلص من شدة بوي بيت بحانات ويا المتيت بدأت كوميشيت كاد رزيادتك لنار أو يعين على دفع مشقة كمكاد بأعلمة دردبة نيلع أو شتي كلية تسي تشد يا تشد بور رزقتك يا نيلع تشد بيت أو يعين على دفع مشقة وإنسان يش ين لشتي خلافة ين لشتي خلافة السد أجر رزقك هلش تخلقه وكان رحاتيك بسرد تو تخلصك قد هدف سیگاثی بو و اوشی که سیگاثی که رشته کی خراب نخو می بسته نیاد. عمل ری عفو و قعو. اما احكامی سیگاث ل شرعان چه تفصیلی کی تیاهیه سیگاث بکدروز و بکدروز نیه و کم سیگاث درسته. آو احكامی خویه ل عقیده آخرینه. ولا يستعمل له من حروف النداء إلا يا. تنهاء حروف النداء يا يشفي أكلة لما بعده خاصة بثيبة. والغال والغالب استعماله مجرورا بلا من مفتوحة. الغالب بو مستغاث استعماله مجرورا أيه كمجرور يوتم يا للهى بكسر. بلام مفتوحة لام جارك كتسر مستغاث به مفتوحة وهي متعلقة بيا أو لامه أو لامه يا لله أو لامه بوانمنا أو لامه كتسر مستغاث به كحرف جارك مطمئ جار ومجرور أقر حرف جررك حرف جارك زائد نبي أو جار مجرور متعلقا بشي ومحذوفيك. يا متعلقا بكلميك ودنو سياقك عاتوا بنونا زيد في الداري إيسا زيد في الداري زيد مبتدا في الداري في حجر الداري اسم مجرور الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف كشيء مستقر كابو يساف في الداريجار مجبور لرؤية متعلقا بمستقره أجا مستقر نبيذ للذهنيت وياه يعني في في الداريجهش معناه ناقشين بقول جار مجرور متعلقا مرتبطة بكلميه مذكور بيت ش بيت ام ام يا لالله بونمنا ام جار مجروري كالاستغاثه هي لروين معناه متعلقا بشي بيا عند ابن جني لما فيه من معنى الفعل يعني يا لالله لبروياكا لجي فعلك يك ايشكات ام جار مجرورا لروين معناه متعلقا بياك و تون اصلي يا فعلك كابو أمجار مجرورا لله لريواتاوا متعلقا با يا ين يا كفعل يكبر لما فيها من معنى الفعل وعند ابن الصائخ وابن عصفور بالفعل المحذوف نابي بلين متعلقا بياوى جنكيا قي حرفا ليش معناه كنيه نابا ما ناب فعل بالفعل وينسب ذلك الى سيبويه يعني ام قولان سبشان داوى تقال كجار مجرور مستغاثك يا مستغاث به متعلقا لرمانا وبفعل محذوفك النكبيه امدو دو قولي بن جني وقولي امان خلافك خلافك لفظيه مشكله نية. بيا وبيت باو وبيت يعني خو بنجنيجنا عتوة وت متعلقا بياوة لبرأوى يامعناه هي كذيت كذي لما فيها من معنى الفعل دور معناه فعليتها وكم أدرع ويا جاتش بيجي وكم يا كنابا مبكون نائي بفعلك يايان بلي بفعلك وين تفرقي كي جورينيا عموما يا ملليات تعريفي استتعريفي كذي فيروين مستقاة بهم مو ناويك له الجملة يا بانغ بكرير ولكن يجب ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم وحروف نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم ان نتعلم مبنية مجرور الغالب يعني والغالب استعماله مجرورا بلا من مفتوحة لاميك مفتوح كوتمن مش بس ل لا لاستغاثيش لا كي وهاي اللام جاربت كي اسمي اسميك ظاهر ومفتوح يشبيت اي هنا أصل لام جرة أويا كشو سر اسمي ظاهر أبي كي بيت مكسور وقال ابن خروف وهي زائدة فلا تتعلق بالشيء أملا أملا ما أم مستغاث به لام مستغاث يان ابن خروف لا زائدة أجل زائدة جبو أو كاتا لروي معنا ومتعلق نابتهه شوف في ويسفر متعلق نيا بلين متعلق بفعل محووف كي ينبا يا كاتون حروف جر أجل زائدة شبو أو كاتا متعلق نابن وذكر المستغاث له بعده مجرورا بلا مكسوره دائما على الاصل ذكر المستغاث له بعده يعني بعد المستغاث به يعني يا لله للمسلمين اما اصلا كمستغاث به باسكت لكلام مستغاث له وذكر المستغاث له بعده مجرورا بلا من مكسورة دائما على الأصل يعني مستقر حاصل ثابت على الأصل يستوى ذكر مبتدعة خبري وذكر المستغاث به لا آخرين على الأصل الجار والمجرور خبري متذاكية وهي حرف تعليل وهي حرف تعليل يعني اللام يعني حرف تعليل بوشي يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين وتعلقها بفعل محذوف تقديرك أدعوك لكذا يعني اللامي دوما ما يا لله للمسلمين ما بس من أو يا, يا زيد لعمر أو لا ملامي تعليل تعليلك او أو يا استغاثك هاتوا بوش يستقاصك دبر وتعلقها بفعل محذوف تقديره تقديره ادعوك لكذا وذلك كقول عمر رضي الله عنه يا لله للمسلمين نزل من قول عمر للشيهام برك جرام نندوزيهو حركة سيزيوزيو فيما يا لله للمسلمين تمام ما بس دوما أم استغاثة بأخوة سبحانه وتعالى بوشياتو لتخليص المؤمنين أو لوقايتهم وحفظهم بفتح اللام الأولى وكسر الثانية يعني لام مستغاث به مفتوحة ولام مستغاث له مكسورة وإذا عطفت عليه مستغاثا اخر فإن أعدت يا مع المعطوف فتحت اللام أجر عطفت كده سر مستغاث مستغاث يعني وإذا عطفت عليه مستغاثا آخر يعني مستغاث به أجر عطفت كده أو كات أجر يا كده هنا لجل عطفك يا مع المعطوف أو كات لي تحت اللام مكتش لا مكتشيكيت لا مكفل حكي وكو اصل قال الشاعر يا لقومي ويا لا لا شاهدك اما يا, يا لقومي ويا, ويا لا امثال قومي لاناس تمشاك يا كا حرفك يا لامي لقومي لامي استغاثيه شو تسر مستغاث به يعني المستغاث بقى وما كيكة دعويك وما كيكة ويا عطفة عطفة سلك ما دم يا هيا لام كتشي مفتوح أو بلا ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا يعني إذا تكرر هلا أخويتي اقر لا معطوف متكرر متكررهب او لا مكان مفتوح يا لقومي ويا لامثال قومي لاناس عتوهم في ازدياد يعني استغاثه اكاتبو بقومك يان بامثال قومك اوك اوان لا عددو لا عدو لا شجاعته هبن لأناس عتوهم يعني تمردهم على الحق وعدم الخضوع له في أذية يعني سربيشيو يخيبون يا لذيت يعني السغاثة بقومك يأكل وبا أمثال قومك يأكل عليهم يعني أما أجد شبقي أجد دوبارب دوباره بيتوال لامكان لام وإن لم تعد أجد يا كنابة وإن لم تعد كسرت لام المعطوف كقول الشاعري يبكيك لا يبون ساوي شيء يبكي يبكيك يبكيك, يبكيك بفتحة تاء يبكيك ناء بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب شاهد كمان يا للكهولي وللشباني لا مك مكسورة معطوفة مكسورة أول شاهدة كيا ببيعة ببيعة ما دم يأنيا لا مك مكسور نماوت يا لل يا للكهولي وللشوباني للعجب ذكري يا أبقي أبي بيجي ذكري يا هردو لم لم به شيء بيه مفتوح يبكيك يبكيك خوي بكا يبكي لذا اكتمشى هيك وازاني يبكيك يعني اوكا سيكا كابا جريانو والله مشاهدك واني يعني منكب من بوته بغريم يعني ابكي عليك يبكيك نائن بعيد الدار مغترب نائن يعني بعيد قلت شيء ورجي من ناء يناء دور كوا دار دور كوا دار ناء يناء ناء يناء اسم فاح لكن ناء يعني بعيد يبكيك يعني يبكي لك يبكي لك يا يبكي عليك ناء بعيد الدار مغترب بعيد الدار بعيد صفاء يعني أو كسيك أجري صوص شيء بعيد الدار ما لي دوره لكن مغتربون يعني لاهلي دورا زور زور يعني كسيك لا دورا لاهلي لا بوشت اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي اجي يا للكهولي وللشبان للاعجب يا للكهولي يعني يستغيث بالكهول وبالشبان كهول ثمانية ويا لا تشيل تابن جابه شابش أويك اللي دواي بلغوا هتاوكو تشيل صاد ويا تشيل يا للكهول وللشبان للعجب او للعجب يهربوا للشبان يا للعجب جار مجروره جار مجروره الا ما كل مكسور بيت مستغرب لا مستغرب له له له شبان مستغاث به به هي معطوفه دبارك له اسمعنا بيتقال شيء يعني كسي دوري لا أهل دورو لكسو كارخو دورو دور ولا كسكار خودور لما الخودور بوتو أجري براسي مشتيك السيرة براسي مشتيك السيرة أي كهولو وأي شبه يستغيث بها هوار بو بيرو اوه أو مشتيك السيرنيا كسي بو كسي كثير بجري strength and strength Why did you call ما it Allah You were a murdererÖ paying a убит putting على إذا خوشتك أو النع رحتيكي أو تشيتي عليها أجيد خو بس هنا يبكيك نائن يبكيك نائن عليك يبكي عليك. اللي هو أو ها؟ نفر أي اللي ها؟ هسلمت عليهم ولا لبروا أم نفامة. ما ناقي بخير توا الله صديرة. ما ناقي ما وصل وما عليك من أهلك لأنني من من ديار بعيدة عن دياري. وأنا نائم شديد البعد عن أهلي. ما بس يا بوشي شتكا <تصفيق> يا <تصفيق> نيكي جوشين الترده انا باشا وللمستغاث به استعمالان اخران استغاث به دو استعمال ثري ليل اوثمان او هي كلامي شيء مفتوحه جدا السليم مجروره احدهما ان تلحق اخره الفا فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله ويا وذلك كقول, كقول الشاعر يا يزيد حرف نداء هاتوا باشا يزيد مستغاث به ما دام الف هاتوا مستغاث به و ناج ويلي فاشتقت ك مستغاث به الف الكابك وتيوا او كاتا لام فيونها فلا تلحقه حين اذ اللام من اوله وذلك كقول الشاعر يا يزيد لامل نيل عز وغنى بعد فاقه وهواني اسم مستغاث به يزيدا ما دم الف هاتوا تو يزيدا ني يزيدا يا يزيدا يا يزيد ألف بس ألفك خالص ألفك أو ألفا تلحق آخر المستغاث به أو كعتابيتا مع يا كلامي لا ما كان يتو يا لزيد يا ليزيد يا ليزيدا يا ليزيدا أو كعتابيتا يزيد نعيك نصر في شا جرش شور عقل يا ليزيد عموماً يا يزيد منادايا مستغاث به لآمل نيل عز لآمل جار مجلور مستغاث له ما بس خيشتي يعني يستغيث بيزيد له بنفسه الشاعر يعني كسيك كهيواي أوي هي عز تمشين دس ودولمان ببيت بعد فاقة يعني بعد فقر وهوان مذلة بعد فقر ومذلة يعني يستغيث بي يزيد لأنه هو يؤمل باستغاثته هذه أن ينال العزة والغنى بعد الفقر والهوان والذل والثاني ان لا تدخل عليه اللام من اوله ولا تلحق الالف اخره نا لام تشتر يكو يكم خ يكم جر بسمانكيت نوغ اميشي كاسه بسمانكيت كالف شدسري وحين يجري عليه حكم المناد تنهاكم مناد انت تتمشى مستغاث بهي اكي لام تشو سري او مجروره و... مكش جاري ومفتوحيشا أقل ألف شو وسر كوتايا كي... لامنايت أقل نألف هيا ونلاميش هيا أو كعتوكم منادائيش لقلهاك وحينئذ يجري عليه حكم المنادة فتقول على ذلك يا زيدو لعمر يا زيدو منادى مبني على الضم عبد الله ويا عبد الله لبروا مضاف مضاف إليه بنصب عبد الله قال الشاعر ألا يا قوم ألا يا قوم سلبروا أمام مضاف بولا يعيش متكلم أصليه يبروا يا قوم يعني بمناداة سابق دوا نألف هيركوتاي نلم هيلبيشي حكم مناداة في هداوة ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريبي. ألا ذات تنبيه السفتاحة؟ يعني هي أنبهك. يا أنبهك. يا انتبه. يا نستفتاح يعني يستفتح به الكلام. لجات يكتب لي يا قومي الله ألا يا قومي. ألا يا قومي للعجب العجيب. يعني بان قومك يكاد لبروشتك زور سيد زور وللغفلات تعدظ القريبي يعني كسكا عاقبته يشد بزاني يعني بالهم حرغافلش مبيت همو ازانيتك مردنيك هي همو ازانيتك قيامتك هي همو ازانيك عمري توا همو كازانيت قيم واخلاقك شيك تشاك خوكش مخالفيك أنا وللغفلات وللغفلات تعرض للأريب العاقل يعني عقله إنساني زنام بوشي أبيش يبكي أبي عاقبة أمور اللي توام توه او أو شطبك كخوي بعربياتي بوي بني أنا كا وعجب هي الله زوجور بعجب برامبر برامبرتن برامبر ب. لویک عقلیه آخیرتی ایشا کانی خوئی لبیر چتوه لکاته کا اگر اگر ووبه ته هوکاری اوی چندین عقوبې دنیا لا قیامته بووت یعنی لا حدیثه کا هاتوه هر کسې کا قرضالیکې څېګبد کسې لا لي الواجد ظلم يا مطل الغني ظلم لو لفظك إذري لم لفظك لي الواجد هاتو أريد يا ألي ناموسي خوي ناموسي خوي ها حتى لحظه يستحل عرضه وعقوبته يعني يحل يحل عرضه وعقوبته یعنی خوی خو ناموزی خوی اختر بدرسی خالق و عقبی خو خوش حلال که یعنی کسی که قدر ذریک بهیتی قدر ذریک کسی هم کناید آتا بدرسی خوی چی اما سرلاره پیاریش قصد کیره پیاری کناید آتا و اگر لملوله باسی اکن از باب هر تبدیل او ناید آتا دوولا شود روز تسلیج نکی اینا خوشی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 يا مع انسان عاقل انسان قريب وانا قريب ويا كاسبيك تهيب با اما باقي خلق الله مولات وشارو شينوش تكاني نعودات تموك وسامام سيارو تيار لو نعودات ناو خلق يش التليفون بوك التليفون قال لي يا بعقلين جوري كده. جوري, جوري بعقل تعرض للأريب ابي قريب تو شيء غفلهي وانا هاتاك عشان عقيبتي اشترك ازاني ازاني اذا غير اشترك شيء بس انت استغاعه حسيت يعني كتوبرك لا بشوار من استغاعه مش لا مجي جهه طيب 4 دين في اكل النبي والنادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأس و... <تصفيق> ولك الحاق الهاء وقف ديت السر فصلي لا لها المنادة كبسي نادب ومندوب نادب ومندوب أو كسي ك بان اكاد نادبي فيوترات او كزي كبان اكريت مندوب فيوترات من او مندوب يعني بان كلاو داعي ومدعو مدعو لفظ اللفظ كتربي بي والنادب وازيدة يعني ويقول النادب وازيدة او كسي كبان اكاد بان اكي اقرب اقرب او او بيهتك بترسيل لو يكبان يكشتيكه بسربيت. ين لأي شيء كاس. برضه سرد يشقله ورأسه. يعني ما بانجيكه أي كيد نا لنارحتيك تاع كهاتة او سرتوا. أو المدو... المتوجع منه. يعني إيش يا زعل نارحتيك تبي أجد بانجيكه. ين أترسيل لو يكشتيكاس يشتيكه بسربي. يعني اشتركي بسربي بوي بيوتشي المتفجع المتفجع عليه يا بري ام كاتا اتوانيكا هايك حائك هايكي وقف بكلمكو بلكني خوي وارأسايا وارأسا هايكي شبيو الكني اضي عموما فصل كلام منادا المندوب المذكور هو المنادا المتفجع عليه او المتوجع منه هل كسر كيت كت كبانغت كت ترساي لو كشتيكي بسربه بو او ترساي او بوتي المتفجع عليه متفجع لكلمي فجعه يا فجعه نك فجعه فجعه فجع يعني آلمه إلاما آلمه إلاما شديدا يعني أجزر ليتر ساي أو بيتر فجع أو المتوجع منه يان بدستي وعازارتها ب أو دوانا هذا شي اتوانيد بيان كيتشي مندوب وخوتج نديبكي ابو مناداك مندوبك فالاول كقول كقول الشاعر يرثي عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه حملت امرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بامر الله يا عمر كقول الشاعر يرثي يعني رثاء بكاري هنا تشنبلي نارحته يعني, نارحت يعني بيها هذا الناس لا اويك شتيح نارحت حيا يساقى تماشاك المتفجع عليه يعني ايش ازاري شبيعي شتوى بدز مرتني عمري كوري عبد العزيز و, و او شتيح بيقي و بانج اكات فأبو يستم متوجع منه نيا المتفجع عليه ناراحتيك او تشيب ومردوى ام رثائك او شعري بها هذا حملت امرا عظيما ما بس خلافيه شتيكي خلصت بسدد رابو كخلافيه فاصطبرت له فاصطبرت لهذا الامر العظيم يعني خود خدقت خدت ناراحت كدبو ويشا نأخذت النار بناره حتيه وتجد خوته الناره حتكت فالصبر ت مبالغة في الصبر و الصبر هالناره حتى اصباريش افتعاله خوته الناره حتكت بواو إيشة بواي رايبر يعني حقي خوش ده و وقمت فيه بأمر الله أو يعد البكذ يا عمرة يا عمرة ب كابو يستع يا عمرة يا كتشيا مندوبة ياك مندوبة هي امي هي اول شيء هي امي هي امي هي امي هي امي هي امي هي امي هي امي هي امي هي امي وجيت يا فجعو توجعيت يا هيا فقط حملت امرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر بالف والثاني كبو متوجع منه اي هنا والثاني كقول المتنبي وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم و حر قلبه قلبه بظما اصطاكيشي ويبيتا و حر قلبه يموتشي هاي كيشي وقف هاي وقف و تي الحاق الهاي وقفا أي كان التين بيجي يعني. ممن قلبه شبيم لدست كسيكا يا بو كسيكا يا لدست كسيكا دل يزور صارد من زور دل صوزم أو زور دل صارد شبيم شبيم يعني بارد ومن بجسمي وحالي عنده سقم يعني لبروكا با وري خلاف بران بر بمن با وري خلاف بران بر بمن بو ادلي سرد ومن بجسمي وحالي عنده سقم واذن واذن من جسمه نخوشا يعني شتكم هي هي كمنيه من بو او نخوش ما بس يا وها شتك لجسم ما ببيت بلا من بو او نخوش لا برد بيربار خرافي خوي كنا زاني من بو او وعمليات وا وا زانينا خوشيكم نخوشي كي جستيه تمشه سواه حره وحر قلباه خوي قلباه قلباه ايان يعني دو دلكي نعم ليه, ليه حزف تريش هيا بيعات النبي، وحر قلبي وحر قلبي أيه دلهم تشان قرمة دلهم تشان بل دلهم سطاعة، قلبي ياكا. متكلمة، الليبر بينين. ولكن هذا هو الذي يقف به هو الذي يقف به هو الذي يقف به هو الذي قلبي به هو قلبي يقف به هو الذي ساكن به هو الذي ساكن به هو الذي يقف به ساكن, ساكن. ساكن الذي كابو أشيندز كاريشيا كين ياك حزفك، بيتة شيء وحرق وحرق ال ياك حزفك، وادعيش بع كابيتة بيت مفتوح. لذلك أي مكان تي خوي لبر يا أكا با خوي قلبيا قلبي يعني أصلاً أبو بلينشي وحر قلبي بلى متكلم مجانسي قلبي كمان كسلكاء شيء توه شو نكيم خبيته فتحة. ألفي ش، ألفي الحاقة، الكتب هنا وألفي عف ندبيا، الكب كلمة و خبيته وحرق القلب. هاي إيش بوقفه وحرق القلب. أي أي بوشي ها كمان ساكنية. حركة ها السكت للضرورة الشعرية. لبروزني شعركا نما ندوى حرق القلب. لبروي وزن الشعر كانت ياجناشات وتمنوا حرق الباهو چونكه تفعيله كان تيجتن وتمنوا حرق الباهو نمنوا حرق الباه امش بوتشيا بو المتوجع منه يعني بدسنا بدس ان بدس, بدس المتوجع منه. ولا يستعمل فيه حروف النداء إلا حرفان دو حرف لندباء بكاره هنرين و لقل وهي هي الغالبة عليه والمختصه به يعني اگر و بكارهات و تنهابس بكار بكار مختصني بشي و... بكارده بو زور جاريج و بكارده يهج بكارته بلا مختصني مختصنه بشيوه بو ندباء بو ندوش بكارده بو منادهش بو وا وهي الغالبه عليه والمختصة به ويا يا شبكرت وذلك اذا لم يلتبس بالمنادى المحذ اگر يا من بكار هنا تكل نبو التباس نبو لقال منادي محظ او وقت من شب بو, بو مندوب بكار بينه وحكمه حكم المنادى يعني لم مساله بناء نصب او انا احكام مكاني منادي في يدي وحكمه حكم المنادى لا, لا, لا استغاثه وينوت لا استغاثه تجي مجرور ببلا يا لله يا لله بقى استغاثه تجيب ضلام لندبيا همان أحكى مكاني منادى أباد وحكمه حكم المناد فتقول وزيد للضم وعبد الله ليكميانا لبرو المفرد مبني على الضم لدوما يانا مضاف مضافي لي هي هل هو ياتي يا عبد الله بالنصب ولكن تلحق اخره الالف جائزه الالف يبي يب تقول يب يب يب يب يب يب يب يب يب ها فتقول وازيداه وازيداه وعمراه فان وصلت اجر نوصل لسري حذفتها علي وعمراه اجت وعمراء لفكوت اجت يان وزيد وازيداه علي وازيداه اجت يان وازيدو اجت المهم ها عقب اسبوع وقفه ان وقفت عليه وإن وصلت حذفتها هاك بالي الله ونتي بو بس <تضحبو> الله الالحان في الله الحمد لله يعني الف خيت شيء عبد الله هنا نعم خلينا مضاف ولك إلحاق الهائف الوقف فتقول وزيداه وعمراه فإن وصلت حذفتها إلا في الضرورة الشعرية إلا في الضرورة أو بيتيك باسما كد فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي ويجوز حينئذ أيضا ضمها تشبيها بهاء الضميري تشبيها بهاء الضمير او كعتي كنظر الشعريهات وان برينشي فقوت منواه حرق قلباه وحرق الباه وكو ضميري لبكي تشبيها بهاء الضمير وكسرها على اصل التقاء الساكنين وحرق الباه بوشي هكذا ساكنه الف كش ساكنه بالتخلص من التقاء الساكنين وان بري وحرق الباه بوشهوا لا لا شعله بس لا وكسرها على اصل دقاء الساكنين وقولي والنادب لما تنكيا كاتالم وتو النادب وازيدا خناده يعني يقول النادب وازيدا او او ملاحظكني وكسر خني لي نقدر ها كوتيدي الله على ويقول النادب بروين عزيمه كما صلى الله عليه محمد